وعز فنصاص خالق في صدور الأعادي يلا هرجال رابي بات شعظا له الدم ونوينا الحرايب نخطي وسط الليالي صوتنا في المعارك تلنا أعصار الأغنق فنزل جلواكم هلوي كل العدادي ما نهم الملايين لا رجالك تقدم ثابت في من جبال الرواتب لو تجي الافضل ديل كلهم نسلم شبر واحد من ارضيك للجبان الحقي هذا وقت المعارك يا سلاحي تلكم واعزف رصاص خارق في صدور الأعادي قله رجال في بات شعط له الدم وانه وين الحرايب نخزي وسط الليالي وقم نارها تصليني حر الزناد كلنا من ملاقات قد تيوحك واقسم باي قاتلنا غبهم هي بكل اللي ذالي بالصبر والعقيدة والسلاح المنظم كل هذا بفضل الله رب العباد حاني ويجي المعارك يا سلاح تنقم وعز رصاص في صدور الأعاد ظل له الدم الحرايب نخزي وسط الليالي دايروا كل المنايا من لا لا تقدم من بوكم نارها تصليح حرقت قلاني كل سد من لا قاعد قد واحد واقسم بلجا جل في هي كل اللي ذا لو ججلهم تيته كلهم ما نسلم شبله واحد و كان وقت المعارك يا سلاحي تنقم واعزف رصاص خارق في صدور الاعادي كله رجال ربي بات شعب له الدم والنوينا الحرايب نغزي وسط الليالي